مَن كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ قُل لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ تَمَجُّعَ الْبَأْسِ أَوْ جِهادًا فِيهِ كَمَا يُرِيدُونَ ۚ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لا مذكوبا مجحورا